الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه يقدم لكم الماده ة محمد رسول ل ل ا محمد, محمد, محمد, الله. محمد, محمد رب العالمين والسلام الأمين ومن واستقام يوم هديه الله الصلاة الله وأصحابه اتذاب واستنى الجمع على رسول الله الأمين. وعلى آله على إلى والدين قلت بسنته شرعه رب الفاعلية وضعفت في فيه زمن فيه القيم يحتاج كل واحد منا إ ل ى زاد ولا نجد زادا يتزود به المسلم كمثل س ي ر ة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تحوي كل القيم وهي خير زاد يتزود به م س ل م ا ل س ي ر ة من أ ع ظ م مصادر القيم عندنا وسوف نتحدث عن ق ي م ة من القيم ا ل ع ظ ي م ة عند نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تستغربون لهذا العنوان سوف نتحدث عن نزاهته وورعه صلى الله عليه وسلم ا ل ن ز ا ه ة والورع أ و ل ا ما معنى ا ل ن ز ا ه ة ا ل ن ز ا ه ة البعد عن المطامع ابتعادك عن المطامع يعتبر ن ز ا ه ة ترفعك عما لا يليق ن ز ا ه ة بعدك عن كل شيء فيه اشتباه تركك للشبهات ن ز ا ه ة وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ة ا ل ن ز ا ه ة الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لقد ا الناس ا يعلمهن كثير من الناس فمن ت ى الشبهات ف ق استبرأ لدينه وعرضه لدينه كان ل حول الحمى الحديث إلى لا لقد ر يرعى يريبك يريبه ا ما ما ا ع دع ي ك محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آ ن واحد لكن لم تكن لديه ع ج ر ف ة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل ا ل ق ي ا ص ر ة ولم يكن لديه جيوش م ج ي ش ة او حرس خاص او قصر مشيد او عائد ثابت علمنا عن عليه البعد عن النزاهة نحن كأمة مسلمة نحتاج لهذه النزاهة لكن صلى الله وسلم الشيء كاممة نحن نحتاج ينبغي ان نتحدث عن نزاهته صلى الله عليه وسلم. البعد عن الشيء نزاهة هذه البعد عن ا ل ن ج ا س ة نزاهه أ م ا أ ح د ه م ا فكان لا يستنزه من بوله الاستنزاه من البول أ ي البعد عن ا ل ن ج ا س ة النزهه البعد عن العمران والذهاب إ ل ى ا ل أ ر ي ا ف نزهه يقول لكم مش ي نزاهته ه ن ز ن صلى الله عليه وسلم ع ظ ي م ة و ا ض ح ة ل أ ن ه أ ص ل ا لم يكن من طلاب الدنيا ولم يكن من طلاب الملك وهذا واضح جدا في م ك ة قالوا له لو أ ر د ت ملكا ملكناك ولو أ ر د ت مالا جمعنا لك مالا فصرت من أ ك ث ر ن ا مالا فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أ ن أ ت ر ك هذا ا ل أ م ر ما تركته حتى يقضي الله فيه وفي ر و ا ي ة حتى تنفرد هذه ا ل س ا ل ف ة عجيب يعني هو أ ص ل ا واضح جدا محدد حتى ربنا سبحانه وتعالى قال له و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف يعطيك ربك فترضى نزاهه عجيبه وورع عجيب هذا الورع هو ث م ر ة الخوف و ا ل خ ش ي ة يعني ا ل إ ن س ا ن يتعلم ويعرف الله ا ل م ع ر ف ة دي بتولد خ ش ي ة ا ل خ ش ي ة بتولي الثمره في السلوك تكون نزيه في قولك نزيه في أ ل ف ا ظ ك نزيه في يدك نزيه في تعاملك نزيه حتى في قلبك ورع ونحن نحتاج إ ل ى هذا الورع تقول عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ر أ ي ت ه صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط حتى أ ر ى لهواته اللهم عروفة ا ل له ص ق ف ا ل ح ل ق ما شافته أ ص ل ا فاتح خشمه يضحك ولكن كان إ ذ ا أ ع ج ب ه شيء تبسم تبسما يا سلام كان إ ذ ا جاء الغيث و ر أ ى السحاب خاف وتغير وجهه يدخل ويخرج و ي ك ث ر من الدعاء قالوا يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب قال ما يؤمنني أ ن يكون فيه عذاب ربنا عذب لوناس فلما ر أ و ه عارضا مستقبل أ و د ي ت ه م قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ريح فيها عذاب و ر أ و ه م ع ط ر ض في ا ل أ ف ق قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به سبحان الله نزاهه وورع عجيب أ د ي ك م مواقف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إ ن ي ل أ ن ق ل ب إ ل ى أ ه ل ي في بيته يجي ي ن و م ف أ ج د على فراشي ت م ر ة ت م ر ة و ا ح د ة بس يلقى في السرير داير ن و م في بيته ما حق الزور ولا في الشارع ي خ ل ح ن ا الف الشارع ب ن ش ي ر ه خلي ا في الشارع حقنا ا ل س ق ا ع د نشيروا نحن اني الانقلب ف أ ج د على فراشي ت م ر ة س ا ق ط ة فاهم باكلها يدري و ا ك ل ا ي ق ر ب ه يا خ ش م ه قال فاتذكر انها ربما تكون من تمر ا ل ص د ق ة فادعوها لان صدقه لا تحل له كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من كمال هديه يقبل ا ل ه د ي ة ولا ي أ ك ل الصدقه بل جاء في نزاهته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه وجد الحسن ب ن علي يريد أ ن ي أ ك ل من تمر ص د ق ة جابو ء التمر قال ل ا ت ق س م و ا للناس ب ص د ق ة قام الحسن جافع جا ء ش ا د ا ئ ر يشيل من التمر قام الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لكخ قال لأ كيخ. كخ اما تعلم أ ن ن ا لا ن أ ك ل ا ل ص د ق ة للشافع والله العظيم النزاهه دي م ه م ة م ه م ة جدا يا أ خ ي سلفنا قالوا ش ن و قالوا ترك دانق دانق أ ق ل و ح د ة في ا ل ع م ل ة ترك دانق أ ح ب الينا من خ م س م ا ئ ة ح ج ة أ ي زول فينا يقرر يبقى نزيه و ت ب د أ ا ل ن ز ا ه ة من القلب نقاء وصفاء تجاه الناس و أ ع ظ م ا ل ن ز ا ه ة ن ز ا ه ة اللسان وسلامته من ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ن ا ب ئ ة والعبارات ا ل م ش ي ن ة و ا ل إ ط ل ا ق ا ت والتعميم ثالثا ن ز ا ه ة ا ل أ ي د من الحرام هل تستطيع أ ن تتحرى الحلال في مطعمك ومشربك كما كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتحرى الحلال في مطعم ومشربه ان خلق و ق ي م ة ا ل ن ز ا ه ة من القيم التي ينبغي أ ن تسعد بها مجتمعاتنا لا ل ل ر ش و ة لا للمحسوبيه لا ة عدل لا, لا لاكل اموال الناس بالباطل لا لمد اليد للمال العام لا للاختلاس وشفيت ذا العاهات من أ م ر ا ض ه و م ل أ ت كل ا ل أ ر ض من ج د و ا ك نعم ل ل ن ز ا ه ة لنكون امتدادا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا خير فينا إ ذ ا لم نكن مثله في الورع وفي ا ل ن ز ا ه ة هذا نبينا فاسعدوا به وصلوا عليه معي وقولوا صلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم